بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي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 تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم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 ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض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 فلذلك فادع واستقم كما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 والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عودة ربهم حجتهم داحضة عند رَبِّهِمْ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 أن يقولون افترى على الله كذبا فإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الطَّهُورَ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضل والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل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 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإلَّا تصبهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وراء حجاب أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 وَإِنَّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور